بسم الله الرحمن الرحيم عن يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكمون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 إنِ جَهن مَكَانَت مِنْ صَادَ للِ الطَّارينَ مَ آابَل بِثينَ فِيهَا أَحخَابَ لَا يَذقُونَ فِيهَا بَردَو وَلَا شَوابنلن حَممَ وَغسَاق جَزَأَوِفاقاق إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء نحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ان للْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا جَزَاءً 116. ربك أطاء حسابا 117. رب السماوات والأرض وما بينهما 118. الرحمن لا يملكون منه خطابا 119. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من ذن له الرحمن وقال صوابا 129. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا 119. وقرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا